تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن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 هذا نذير من النذر الاولى اذفت الاذفه ليس لها من دون الله هذا الحديث تعجبون وتمحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله